والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتا فعما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وعما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فَتَنُوهُ يَسِيرُهُ ذِلْرُشْرَا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْمُدَاو وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمُ النَّارَ تَنَظَّى فَأَنذَرْتُكُمُ نارا تنظى لَا الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الأتقى الذي يؤتي ماله يتذكر وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى